بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اسرى بعبده ليلا من المسجد, المسجد الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلوا من فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا أُمِرَتْ دُنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ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 هَكُم وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَّءُوا مَا عَلَوْا تَذْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا نَمْلِ للكافرين قصيرا هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وَأَن الَّينَ لا يُؤِّنُونَ بِالآخَِِ أَْتَدَنَا لََّ ذاَابًَا أَلِيمَا وَيَذَعُ الإِنسَامُ بِالشَّدِّذ وَ أَْ بِالْخَرِ وَكَانَ الإِنسَُعَجُلَ وَجَعلنَ الَّذَ وََّه رُآيَتَِْْ فَمَخَوونَ آيَةَ الَّ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 فَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي يَوْمِ قِيَامَتِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 وَكَفَابِ رَبِّكَ بِلُنُوا بِعبَابِهِ خَبيرًا بَصيرَاق مَنْ كَ مَنريد اللادِلَ تَعََّلمَا لََ فيِيهَا مَ نَشَ أُلِمَن النُريديد ثَُّ جَعلناثُمَّ دَلمَا لَودَهًاَّ مَا ثم جعلنا ثم جعلنا يَصْلَهَا ومن مدخور ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا قُلُّ مُِّهَا أُلاءِ وَهَا أُلاءِ مِن قَ إِ رَبِّك وَمَا كانَ رَقَ أُرَبِّكَ مَخذُور أُذُركَيفَ فَضلَّل لَا بَعضَو ماَا ل بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر اقدوهما اوكلاهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وخل لهما قولا كريما وَاخْفِضْ لَهُمَا دَنَا حَذٌّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 وَإِنْ مَا تُؤْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغَا رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاف نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 كل ذلك كان سيئه وعند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدفورا أفأصفاكم ربكم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 أُولَاوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَبِثَ غَوْرًا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالسَّمْوُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ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 وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ آذَانِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يقول الظالمون إن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَوْ فَهْوَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا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 وَلَقَدْ تَفَضَّلْنَا عَلَى بَعْضِ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قل اُدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 فَسَجَدَهُ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هذا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذهب فمن تبعك منهم فإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَّفْظُورٌ وَاسْتَبِّذَّ مَنِ اسْتطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ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 افَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُغْشِيَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِي تَرَةٍ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصفا مِنَ الرِّيحِ فَيُؤْصِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ, ورزقناهم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أوتي كتابه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 وَإِن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركه إليهم شيئا قليلا إذ ل أذَقُناكَ وَْفَ الْ الخَياتِ وَضَعفَمَّماتِثُمَّ لا تَجددُ لَ عَلَْنَا نَوصير وَإِن كَذُ ل يَسَْتِ الزُونكَ مِنَ الأظْض يُخْرِجُوكَ مِنهَا وَإذ لا يَلبَثونَ خلِلَافَكَ إِللاا قَليلَ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 امِنَ اللَّيْلِ فَتَهَدَّدْ بِيَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلِ الرَّبُّ أَبِي الْحِلْمِ مُدْخَلُ صِدْقٍ وَأُخْرِجُنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ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 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا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 إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا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 قرُفٍ أَ تَقاتِ السَّماءِ وَلَّ مِنَ لِرقكَ حََّةُ نزّلَ عَلَنَا وَلَُّ مِنَ لِقكَ خَةُ نَزّلَ عَلَنَ كِتابَابًاَّقرَرَأُ قل قُلْسُ بَقَالَ رَبّهَكُتُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَاعَ فَاللَّهُ بِشَرٍّ الرَّسُولَا لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ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 ذلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ على أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ وَدَّعَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُو أَنتُم تَمِفُونَ خزَاء إِ رَحْمَةَ رَبّ إذَّ أَمْسَكتتُم خشيَةَإِن فَاقَ إذ ل أَمْسَكتُم خشيَةَإِن خشية فَاقِ وَكَانَإِن سَُقَتور وَلاقدَ آتَنَا مُسَاتِ الصآيات بَنِيْنَات فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءُوهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْفُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا قُلَائ إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني, وإني لأظنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فقُلْنا مِن بَعدِي لِبَنِي إسر إلَ سْكن الأرض وَقُلنا مِن بَْه لِبَنِي إسْر إلَ سكُ الأْرضَ فَإذ جَ أَوعْذُ آآخَِة جِتْنَا بِكُم لَفِيفَ وَبالِالحَطِّ أَزَلناَا وَ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 إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبقان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتع بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله